اللهم أ ن ص ر إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في غ <غزة> ز ة、yeah. اللهم ك لهم اللهم ك لهم اللهم شاف مرضاهم اللهم وعاف مبتلاهم <اللهما> وارحم شهداءهم اللهم يا رجاءنا يا رب ا ل أ ر ب ا ب يا رجاءنا اذا سالت على ارض غزه دماء الاطفال والشباب、yeah. يا رجاءنا يا الله、yeah. اللهم عليك باعدائنا اللهم ع ل ي ك ب ا ل ي ه و د و ا ل أ م ر ي ك ا ن ن ف إ ه م لا ي ع ج ز و ن ك ا ل ل ه م ف ر ق ج م ع ه م ذات ت م ه م و ن اجتماعي م أرن فيهم يوماً أسودا يوم ه ا م ا ن و ف ر ع و و و ن ن ج د ه م ا و م ا ذاك ع ل ي ك ب ع ز ي ز ي ا جبار يا ا ل ل ه يا م ن ت ق م ي ا الله انتقم لشبابنا انتقم لنسائنا انتقم لاطفالنا انتقم لمساجدنا يا الله و آ خ ر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم ع ل ى حبيبنا محمد و ع ل ى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن